الدرس الثالث الأعمال اليدوية واحد استمع إلى العبارات ثم أعدها الأعمال اليدوية فن الإبر فن التذهيب الخط العربي فن الخزف التركي